الرياض القرآن يقدم. يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حذاء قو وكواعب أترابا وكاسا بها قا لا يسمعون فيها لظوا ولا كذابا جزاء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 وَالْمَلَائِكَةُ لَاائِكَ تُ صََّّ مَنْ أَذِنَ لَا لَا يَتَكََّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ, له الرَّحْْمَُ وَقَالَ صَوَابَ ذانك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ان انذرناكم عذابا انذرناكم عذابا قريبا عذابا قريبي يوم ينظر المرء ما قدمت يداه عذاب قريبي يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَ لِي كُنْتُ تُرَابًا